بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّنِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا